الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد له فلا مضل له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 وابيو فلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اودق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واين الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون الثانيه 40 من سوره البقره ايه محكمه الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها بني اسرائيل والخطاب عام قال العلماء اليهود والنصارى الذين سبقوا امه الاسلام خاطره الله سبحانه وتعالى ولا هم عن شيء وقعوا فيه والامه تحذو حذوه وياتيك الكلام مفصلا في ذلك غابره الله عز وجل وهو خطاب بالنسبه الذي يقع القران لاي مسلم لكل من له علاقه بكتاب الله هذا الله عز وجل يقول لا تلبسوا الحق بالباطل وتختموا الحق وانتم تعلمون والا يتبرروا وافقه هل تقول العام واضح انه وان ذلك حق وهولالك باطل والباطل ضد الحق ولا يجوز ان نلبس بمعنى كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى انه ما في ما ذكر ابن كثير في التفسير قال ابن عباس لا تلبس الحق بالباطل اي لا تخلط الحق بالباطل يعني الله عز وجل نهاه ان يخلط الحق بالباطل وكذلك نهى الله تعالى عن كتمان الحق لانه اذا نبس الحق بالباطل صار باطلا وقد اورده في سبب نزولها في بعض كتبي اسباب النزول كالوحد كالوحدي عليه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وجد سلمان الفارسي لقد كان نصرانيا يقرا من من الانجيل ويقرا من القران عسكر كتابين يقرأ من الانجيل وقد عاش النصرانيه ودخل دين الاسلام وصار صحابيا فوجده يقرا من الانجيل ويقفل ويقرا من اوراق في القران فقال ما هذا ما هذا سلمان قال من هذا مره وبين هذا مره فنزلت الايه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتدكم الحق وانتم تعلمون فالحق لا بد ان يظل حقا والباطل لا بد ان يظل باطلا وبالتالي يعني قالوا في تفسير ايضا ان الاسلام هو الحق وان النصرانيه واليهوديه الباطل وقيل ان كل باطل سواء كان يمثل نصرانيه او يهوديه اضيف الى الحق والحق الذي يعنى به الاسلام الحقنا يعنى به الاسلام لان الله سبحانه وتعالى فين قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يعني الحق اصلا هو الاسلام والله قال الإسلام ده دين لتحقه بعدين عنده أحكام وشرائع شرائع واضحة في مفاهيمها في ألفاظها بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به ما لن تضل بعد أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نقول التفصيل بأنه أثنى من اكثر الامور التي يعني تشكك الناس وتبعده عن طريق الحق عندما يلبس بالباطل لان تبقى القضيه اذا قلط الحق بالباطل ولبس يصعب معرفه الحق بسم ان الانسان الان اذا اخذناه بالمفهوم بما يسميه القانونيون القانونيون بانتحال الشخصيه اذا وجدت شرطيا بوليس رسمي مسجل في وزاره الداخليه لابس اللبس بتاعه واحد ثاني مجرم ما مسجل لكن لقيتهم في الشارع ده اللي جاي بيقول له تعالى يا بوليس وده اللي جاي بيقول له تعالى يا بوليس ده ما بوليس ده مجرم الثاني ده ما هو ده عامل فيها بوليس لكن لابس لباس بتاع شنوه شرطي وعلى هذا قسم ان اضرب هذه الامثال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فلما يمتحل الشخصيه ويلبس اللبس يعني انت بتظن انه بوليس لك وما بوليس ليس بشرطي انت هذا الشخصيه بتاعت فرقه يصعب جدا اذا لبس الحب الباطل ان يتعرف الناس على الحق فيشكون وتبقى الاضطرابات وتبقى الفتن وتبقى المشاكل بين امه الاسلام الماده الاولى اذا اخذنا الايه على حسب ما قرات هذا اي ان الاسلام هو الحق وان اليهوديه والنصرانيه الباطل فاننا ينبغي ان نقول اولا يعني انه في ناس الان في البلد دي فينا يدعو انهم دعاة الى الاسلام يحاولوا ان يجمعوا بين الحق والباطل وهذا الموضوع لان احد المصلين طلب مني ان افصل في شبهات هي تمثل باطلا تتعلق بسلوك وانحراف عقدي لجماعات اسلاميه متنوعه لبست الحق بالباطل وانخدع بها كثير من خلق الله تعالى فلا بد من الكشف عنها بوضوح وبعلم ليس يعني كلام انساني بعلم علم, علم. فلان الى هذه اللحظه اذا كانت الايا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتدعموا الحق وانتم تعلمون اذا كان يعني سبب نزول الايه انه حاولوا ان ان ان, أن يجمعوا بين النصرانيه وبين الاسلام ففي ناس الان بيحاولوا يجمعوا عاملين فيها ناس بتاعين حكمه عاملين فيها دعاد بتاع الحكمه بيجمعوا بين الحق والباطل بين تيارات ان انا اسلم حكم عليها ايوه في القران حكم عليها بالضلال مثل اليهود والنصارى في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهؤلاء كفره بنص القران وبيه هي صريحه يهودي اعي كافر نصراني اعي كافر وعلى باطل ما الحق في ناس لا سدعاء اسلاميين عاملين اسلاميين بيحاولوا يقول لك لا ما, ما تكفرهم والناس دي ربما يدخلوا معانا بعدين الجنه ما دام اصلا عندهم كتاب وعندهم رسول بيجي لك الكلام ده وبيحاولوا يجمعوا بين النصرانيه وبين اليهوديه وبين الاسلام كل لا كل لا والایه نزلت في الموضوع ده وغير في التيارات الاسلاميه التي حكم عليها عليه الصلي وسلم بالال الوعيد في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داود سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول افتلقت اليهود على احنا و70 فرقه كلها في النار الا وحده هذا قبل ما بعد في يعني 70 فرقه انتسبت لموسى باطل في واحده بس حق الرسول قال كده قال كلها في نار الا واحده اتفردوا في الدين قال اليهود زي بتاعنا الان هذيك لو سواء على 71 فرقه في 70 فرقه تمثلوا باطلا واحده بس تمثلوا حقا وافترقت النصارى على 270 فرقه كلها في النار الا واحد يا جماعه بتاع عيسى عليه السلام النصارى يتفرقوا في الدين لغايه 270 فرقه في واحد و70 فرقه الرسول قال دي باطل واحده بس اللي بجد على طريق عيسى عليه السلام واحده واحده وتكلم عن همه الاسلام ودواقع مرير ما قبل الجدل قال وتفترق امتي يعني امه الاسلام كمان دي بفوتهم باثنين ما كل واحده زايده واحده اليهود النصارى رفعوها واحده زياده جاءت ام محمد وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النعم الا واحده الواحده دي حق الواحده دي حق وال72 فرقه من الامه الاسلاميه بتنتسب الى الاسلام مأمور خطابه والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان يبقى الحق واحد بس والحق اصل واحد لا تعدد لا يمكن ان يكون الحق اكثر من واحد الامام ابن كثير عليه رحمه الله لما تكلم في شرح الايه رقم 57 من سوره البقره الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤه يخرجون من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قال هذه الايه دليل على توحيد الحق وتعدد الباطل في قول الايه وذلك لان الله عز وجل وحد الحق في كلمه النور والحق واحد فلم يقول يخرجهم من الظلمات الى الانوار لو قال يخرجهم من الظلمات الى الانوار كان يقول لك والله كلنا على عقيد على حق ونحن على حق ودل على حق لكن الله قال, قال يخرجهم من الظلمات الى النور كثير جمع. ما قال من الظلمه الى الى النور الى الاضواء قال اخرج الظلمات الى النور والذين كفروا اولياء الطاغوت في يوم من النور واحد الحق النور ذا الحق الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم في خلد فلما ناخذ الان الواقع بتعاليم الاسلاميه في هذه التيارات الباصله التي يدعي اصحابها انه يمثلوا الحق اصحابها بيدعوا انهم كل واحد الان بيقول لك تعال مع الحق المعلومه دي كده فاهم المعلومه دي فيها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتفرج اتفرج في كل طايب بيقول لك نحن على الحق البجامل قال بيقول لك نحن على الحق وانت على الحق الفرق بيناتنا ما خبيه لكن نحن طبعا لو حاولت تجربوا ليه شويه بتكونوا خلاص قفلتوا المسافه وصلتوا الحق وهو علم الانفا الصوفيه تاخد الفكره الصوفيه لو جاي كما ما ما جاي تاخد الفكره الصوفيه كتيار عريض مقسم لفرق زي البطيخه طريق العراقي والطريق الختنيه والطريق القادريه والقادريه المكلفيه والقادري العراقي والقادريه البدريه والقادريه الكباشيه طرق وجماعات تاخذ جماعه الاخوان المسلمين ويقول لك احنا على الحق اصل زول على الحق يعني غيرنا كده ما ما هو بس انتوا خليكم معانا عشان نقدر نقدر نمشي الحركه دي اللي قدام ويتبت خليك معانا ما بقول لك واعد بقى الحق يجيك واحد نصر مادي برضه دا يجيب فل ومغلب ها يقول لك طبعا ما احنا نصرنا الاسلام وجدنا المهدي واطلق ذاته بعدين انصرنا نحن ما على الحق يجيك واحد مهووس مهووس بتاع حزب تحرير ها فاك مين وصاموله لا حال جميع وصاموله يقول طبعا احنا الحقوا ودعمنا حالك فلسطين كده حرق الكشول اللي بعثه من فلسطين انت مستهبلوا ايوه وعلى هذه قست تيارات منحرفه كلا علامات باطل اننا نخش الجماعه نود ان نناقش هؤلاء الناس على ضوء هذه الايه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون الجماعه بتاع الاخوان المسلمين وان دي الجماعه دي اللي انه دي اخطر طائفه عصريه وفيها يعني اباطيل متعدده الآن الفكر الإخواني الذي دعا إليه حسن البنة المصري فكر منحرب في العقيدة والسلوح ما عليش عنده يوما أكثر دكاترا محامين وناس عندهم جاه ما هم هناك كثيرا نحن أدرى بالمنهج منك أنت وسبقناك إليه على كل حال متى هذا الفكر الذي أسسه حسن البنة وهذا الفكر الخطر الذي يناقش فقه الآية هو البلبلم بين الحق والباطل الفكر الخطير جداً الذي يتعلق بفقه الآية هو فكر حتى أنا البنة بنصر وأنت كأخ مسلم ما أنك معي كلام أنا أتكلم عن العينة إذا أبقى أن يكون في وعدك مسلم جبل غلط دخل يقول لك يا أخي سأنا هذا الجميع للشيء أنا عارفك هذا ما أقول لشيء لكن لا أنت فهم أنك على منهج منحرف البنة دعا في أصد منهجه إلى التقريب والتوافق بين الجمعات وزعم ذورا ومهتانا أن كل التيارات التي تنطلق من كلمة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم كلها على أهم لا فتان هذه بس والمهم إرأسك بس يكونوا الزعين القائد ف قال الكلام ده ابن تقيته في كتاب واحد من جماعته اسمه سيسي اخواني بيتكلم وشايد شاهد من اهلها قال ولقد القى الامام الامام طالبنا خطابا بمناسبه الاحتفال بالذكرى ال20 لجماعه الاخوان المسلمين خد بالك بالكلام ده ده كلام خطير البنا في الاحتفال الاحتفال بتاعته بدعه الاحتفال بتاعه ده كل سنه اعمل احتفال بيوم تاسيس الجماعه دي جاءت بدعه والبدعه تمثل ضلال لكن عند الاخوان المسلمين تمثل حقا والنبي عليه الصلاه والسلام قال فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل بدعه ضلال فقال انا الامام ايها الاخوان المسلمون ان دعوتكم هذه لدعوتهم ما دعوه الرسول معلش انت تقول ليه ده يا اسلامي اسلامي اي عدم الاسلام كلامه ده مو مثل الاسلام باطل ان دعوتكم ايها الاخوان المسلمون ليست موجهه ضد دين من الاديان بارك باكرام ده والكلام ده خطير باطل لكنه بيسب الاسلام لانك لما تقول قالوا قالوا امام لا سلام الا امام ذاته اذا خلاص ما ما تجلى ليست موجهه ضد دين من الاديان او عقيده من العقائد او طائفه من الطوائف حتى اليهود والنصارى ومن ما بمصافاتهم وانما الخطر الذي يهدد هذه اديان وهذه الجماعات هو خطر الالحاد فلتعمل هذه الطوائف والجماعات والاديان على محاربه الالحاد بمفهوم حسن البنا بمفهوم جماعه الاخوان المسلمين وهو فكر منحرم بالعقيدة والسلوك ويمثل باطلاً أبدأ به بعد ذلك من يجل معاً تانية يفتكر أنه بل الخطر الوحيد الباطل بس الباطل بس عند الإخوان بفكرة عزع البناء هو الشيوع بس هل بيقول الله ما فيه بيقول الله ما فيه إنه منتك إنت على باطل لكن بيقول الله فيه وعيسى ونذر ونذر ما مشكلة بعد ذلك الله فيه لكن يسوع ابن الله جماعتك لابن صليب وقال يسوع بن الله وقال التقى الرحمن ولا بد ان جئتم شيئا اذ تكاد السماوات تفطر من وتنشق الارض وتخرج الجبال فذا افتكروا جماعه المؤمنين يمسكوا ما دام انتسبوا الى رسول وينتسبوا الى عيسى وينصاروا بطريق عيسى يقول لك عيسى رسول لانهم بالرسول وبالتالي ما بنخفهم وما في مشكله عند التعامل معهم وليت القضيه وقبل ان التعامل عند انهم اصحاب عقيده صحيحه عند البن ولان قال ليست موجه ضد دين من الاديان او عقيده من العقائد او او او, أو فرقه من الفرق المنحرفه كلغا يمثل الحق ولذلك التجاهم عالي جدا في اصل منهجهم في في الداخل والخارج يترحموا على اليهود والنصارى العباو وخذ واحد من تلاميذ البنا وقضى كان يعمل في فتره ال 60 شيخا للاسر لكنه من تلاميذ حسن البنا المصري شيخ للاسر مصدر الفدوه في الدوله قال ده تكلم دهانه صحيفه رز اليوسف المصريه بتحكي انه وتبجله وتحتفل بذكرى وفاته لانه داعيه لوحده الاذيه وعدم المشاكل عندها المشاكل ودعوه باسم الاسلام طاهر الكرام باسم الاسلام انه الاسلام مهدي بتاع مشاكل مهدي بتاع حروب الاسلام بيدرب الجماذه كلهم فحتى اليهود والنصارى ما دام هم بيشهدوا لموسى برساله وباذا خلاص بيتخرجوا بنتغف الجنه بعدين بيقول بيقول تقول الكاتب يعني الصفحه والوجه على الصفحه انا ان هذا الباقوري اللي هو من تلاميذ البنبر ادى الى انبر جسس جسس في مصر ابو صليب كافر النبي عليه السلام قال كفر والقران قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه افراد لا فراني اي كافر خارج عن دائره الاسلام وخرجت روح والنبي عليه السلام قال كذا والذي نفسي بيدي لا يطمعوا بي في هذه الامه اليهودي ولا النصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار باطل فقال قال اتى اليه و وندى امامته البيضاء نعم ذيما بيضاء الاثري بالذيما بيضاء والقسيس يلمس عمامه سوداء فالبسه امامته البيضاء ولبس امامه القسيس السوداء والله صحيح وقال ابن شهرس يؤكد مبدا الله المساواه بين هذا وذاك قال القس شيخ والشيخ قس والقس والشيخ قسيسان وان كنت تقلهما شيخان ما في عين الا صليب القس شيخ انت يا ديس اذا قلت يا شيخ ما مولانا سلمان والله كشه والشيخ قسلوا أنا ده أدله وقالوا لا يجي السيس يا أنا ده السيس بابا بابا بابا بابا بابا بابا أدنى وأنا وده اتنين ده السيسين وإن شئت أقول اتنين شيوخ بل حضن يا حبيبي يقول له هذا كفره ده إجاد دينزين ده ما يهجز على الإخوة المسلمين لغاية الشيعة الإمامة اللي بنى فتاهم دياء لما سولي عن الشيعة قال لا تسألوا عنهم فإنهم يمثلون مسئب من المزاهب الإسهابية مثل ما سأب مالك وأحمد وحنيفة ما سأب الشيعة كفر وبعدما ينرسل إذا عرفوا ذلك ال ال الكلام ذلك قالوا إن ترميز حسنبنا لما كانت ترامي في السلطة وربنا كشفوا للأمة وفضعوا وأذلهم زل في الدنيا قبل الآخر زليل وأذلهم وأذلهم مجموعتهم قلو لم لم لم لم ما فكوا جابه ما سكوا المجلس الوطني تعالى الى ما يسمى بالحوار الاديان كلام ده ردد عليهم في الوقت ده وجوس علي من بتاع انه اغاني السدع من الجماعه اللي كان بيصليتونا الترابي بتاع القبلي بتاعنه عامل له جماعه براو وصالحين لا فين ها حكي معاه ثلاث ساعات وتجيله مخرعه وبعدك في شنو قبل ما العطاله نب ابو صليب و و و و, و و وشياء والفنانين والجو بتاع الكوره وابداع دلاغيم تاع طبيعه قال ده كله ما سيرو دي قال ما قال الدوله دي كلها اسلاميه والله صحيح كله قال بيقدم انا كنت الوقت ده بد عامل اظن كانوا قاعدينني ده باقي الوقت ده ما عارفني في البدايه كده مع التلفزيون ومع عندي برنامج اسمه معنى القران والسنه بعدين ما الكلام ده بيمارس تحت تحت شعار مكتب البرامج الديريه مكتب البرامج الديريه والمخاطب كثيره في بتاع هنا في بتاع الكوره في بتاع السياسه ده مكتب الراجل جاب واحد اسمه بابكر حنين تلميذ الدكتورادي للجماعه بتاعنا وكل له شبكه واحده يوم جابه في التلفزيون مدير برامج قال هو البرامج قال قال للدجار المدير اخلع على احفاده معلوم وقت البرامج الجديده ايه انت قال ده بيقول حصل شيء يا اخوانا البرنامج ده له قد ايه قال ما دارينه ايه ترى عنده فكر غير التخيل لا مش انا ده قال قال ثاني ان البرامج الجديده دي ما فيش انه كلها بقت جديده الغنى إسلامي والرياضة إسلامية والنكة إسلامية واللولة إسلامية ما يوضع عواز يوضع كله كله وكذلك تاكد من الناس تربية سيئة جاء التراب لم لمة. لم لم لم الجماعة في حوار الأديان والله صحيح ونشر الصحيفة المقادة عن ذاك الكلام ومسجل ويوضع الأشياء الإعلام المرئية والمسموحة قال لَا فَرْغْ عِنْدِي لَا فَرْغْ عِنْدِي عنده لكن هو إنت رسول؟ لا أنت رسول؟ ما أنت واحد من الشفاة ربنا أبتال بأبو الأمة أنت رسول يا أخي لَا فَرْغْ عِنْدِي بَيْنَ رَسْمِي وَشَعْبِي وَسُنِّي وَشِيعِي وَبَيْنَ مُسْلِم وَمَسِيحِي كلهم قال واحد بالحرب والواحد لما نعجل الكلام ذا قلنا ذا كلام خطر فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ رَأْ أَن نَجْعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أَمْ هُمْ كَانُوا يَسْتَوُونَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ تَلَمِيذُكَ كَذَبَ أَسْلُ روحِكَ لَمَنْ لَمْ يُفَكِّرْ فِيهِ وَشَالَهُ ذَاتُ رِيحٍ الله مِنْ اللَّهِ لَعَبَ لِتَبَارَكَ تَرْجَالُ قَرَاضَاوُ تَلَامِيذُ مِنْ جَمَاعَةِ فَارِس إِلَى هَذِهِ الْعَادِ كان مدافع عن الشيعة في النهائج اعترف بعد الرماد كان حمال وفي النهات مات الشيعة او ما الشيعة هو الناس تقترب منهم وليس هناك فرق كبير تربية البناء بعد الجماعة كانت ترفوهم هنا بدون للجهاد او ليه الشيعة ولا كنت غلطان انت غلطان الليله انت غلطان من زمان وفري ما كنت عارف ترجع بيكلموكم رافع لهدك فوق وما دام اذا اعترف بهذه ماداله الطامات التي لم يعترف بها باقيه لمامه البابا انت فاهم كلامي وعشان كلامنا مسجل في في الشبكه العنكبوتيه في موقع القرداد هذا وهو اخو مسلم واصعب منها ابن الحرف علم بذلك اعمل متع نتع نتع نختلف بالفكر بتاعك قال قريب ما تعال ده, ده, ده زعسائي ده لما ماك البابا اكبر كافر بتاع الفاتيكان قال له خطبه انت تفتح في الموقع خطبه القرضاوي بمناسبه مولد البابا فقال ان اليكم ايها الاخوه خبر راجل عظيم وحبر من احبار الدين المسيحي يشكر فيه في في رمه ما ترضونا نريحنا منه والوقت ده بيطلع في الروح انا بطلع في لندن قال له كيف في اللحظات دي كيف قال بابا تعال يا جماعه ننزل الكلام يا الله اللحظات المراب دي كيف بصالح المرض قال دي اسوا اللحظات مرت في حياتي انت شفت حاجه الغريب اللي قدامك نهر النيل يا صاحبي في الوقت ده بخرجت الروح ونقول دي اسوا ايام وده بكتب فيه انا هليكم خبر حالم وحبر من احبار الدين المسيحي دفعا رسالتي حتى لقيا ربها وا والله والله والله وا. وفي نهايه شهر الفتح نذكر حد منه اللهم ارحم البابا رحمه واسعه وادخله فسيح جناتك يدخل <تصفيق> جنات البابا وانت كان خاشي ما كويس كان خاشي ترى ما كويس يدخلوا بابا انت ما ينفعوا لقد ما كانوا مشركين اي وليستوا زي المشركين يستقبلوا المشركين ولو كانوا ولقلبا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستخرو للمشركين ولو كانوا لقلبا بمباد ما كانوا انهم اصحاب الجنه فاعلم لمصلحه من يقال هذا الكلام بس قال السودان سواد الله وجهه من تلاميذ الاخوان احنا حزبنا وصورته موجوده انا قال من قيادات الاخوان المسلمين تشوف في قناتنا البصيره اعترفو انا من قيادات الاخوان المسلمين وانا عارفك وما عارف انك يا سيدي في رمضان فبتكلم في خطبه بتكلم و... وانا ردمت عليه بخطبتين في عبر هذا المنبر قال بعض الناس لانور اليهود قلت له ايه ما الذي قال انت لا تعلم ما الذي قال بعض الناس بعض الناس قالوا الرسول يا مجرم يا كذاب يا اخي يا مسلم لعنه انا بسلم ولعنهم في القران اولئك الذين كبروا من بني اسرائيل على سيدنا اودا وعيسى ابن مريم ذلك بمعصى وكانوا يعتقدون كانوا لا يرون امكن أم يفعلوا لبس السماء كانوا يفعلون الى اخر ولعنهم ابن باسرهم قبل خمسه قبل يموت بخمسه ايام كان بالعفون تقول عائشه رضي الله تعالى عنها في صحيحه مسلم كشف النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء عن وجهه قبل ان يموت بخمسه ايام فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد الا اني انهب مع ذلك فاذا عرفت ذلك احذر هذه الجماعه المجموعه دي عندها شعارات مترهينه ومتروكه كل نوع في هذه المطاف على الاطلاق تتبع لفكر واحد ولقائد واحد وهو حسن البنا المصري انحرف في العقيده والسلوك ناتي لمواصفه الحديث اقول قول يذا واستغفر الله لكم فاستغفروا من كل ذنب بدور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله امين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين ناتي لفرقه التصوف وطبعا الفرقه دي فرقه برضه عريضه ولها اتباع الاتباع لا يعلم عددهم الا الله وشعار يمثل الاجرام بكل ما تعني الكلمه اي اجرام داير تمارسه بس قولنا الصوفي تمرو به شعر من علي والله ساي يقول انا والد شيخ انشل يقولون انت شيخ والد شيخ حرام عليك لا ما احرم يا انت حرامي والله يقول لك لا لا لا قوم انا كون ارغان ارجعني هوسف ارجع ارجع ولا كذاظر لي شويه انا جاي فما في حاجه اسمها تصوف تصوف ما في اهو كي واحد يقول لك انا مسلم صوفي اهو شوف تصوفي ده ده الباطل لأتي في مسلم بس مسلم سوفي ما فيه الله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل ما ما فيش حاجة يسمى مسلم سوفي اتباقك وانحظوا لي لكن بمئتي من صار ثنة عنصار ثنة دي ده آدم انت مطافش لفرر ما هو ده لك بلان صار ثنة وعنصار ثنة بيشرفك لانه فيما يدل عليها في الكتاب إلا قنصوه فقد نسره الله لكن سوفي دي ما فيه لا في كتاب لا في ثنة ومكلف بالحديث ان تنصر السنه سواء قلت انا انصر السنه ام لم تقل لانه الله قال لا تنصروا فقد نذر وقال فالذين امنوا به وعذروه وانصروه واتبعوا النور الذي جرى به مكلف تنصره ابي امرضين لازم انت تنصر السنه فهمت ما من نبي بعده والله قبل الا كان له حواريون وانصار كلام الله عليه هذول انت تصحى يصرف النظر عن شعار انصاص ولكن ما في حاجه مقصوره يا واحد فوقي متكلم في يا ابو داك بتحور الفريق بدنا نحكي الاماطيل بتعدم الموضوع طويل ودارمتك ولك اناقش الاماطيل من خلال الجمعهات في سلسله في سلسله خطب بحول الله وقوته يستفيد منها طلبة العلم بتعرف تنفع لان قلت لما تدعو الى سنه لابد ان تلتقي باعداء هذا المنهج ولهم كبوات وهذه ثوات قالوا باطلا وقد تتلخط في في بعض الاحاديث الصحيحه او حديث مكذوبه تنسب الى ما سلم تمثل واصله او تحريف لمعاني ايات الايه الصحيحه ولكن المعاني باطله فيبقى ولئن البسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون فجمعنا جابوا لهم واحد التلفزيون قال كلام غريب يضحك منه يعني ابليس قال التصرف ده اصلا موجود طبعا زاد داخل على برناي ومعاوش شو اللي بيلعبها البداعين يا مولانا قصص بناس بنكرههم كان ممكن تكلمني عنه وش بذاته ذا خايف من الكذب وانا قاعد قاعد اتعامل في شغله وما بدوني فرصه بعاونه والله صحيح قال التصرف ده الناس بنقول انه ما تزوجوه وعسل نحل ها تزوج يعني بين قلب تعزق ذوق متاخرون انت عنده ذوق ذوق بتاعته بعدين قال اصل انت صو ده قال له عليه وحي جبريل يكذب كذب واضح اللي هو قال كما جاء يعني الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد الله لا اله الا الله ورسوله وتقيم الصلاه وتج الى اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره اخبرني عن الاحسان قال راهدا شايفين ده التصوف اخبرني عن الاحسان قال دا التصوف ده التصوف وقال لي اخبرني عن التصوف اكثف عل عن خبر ده الجمله في علاقه بكلمه صوف حرف الصاد ساكن موجود في الجمله دي قال لي اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فالا ان تكون تراه قال قال قال ده التصوف التصوف يعني الاحسان مش الكلام ده كلام ما بيقبلوا دول عاقل لين لو قال له اخبرني عن الاحسان قال الاحسان هو التصوف كان الكلام بيكون صحيح او لو قال له اخبرني عن التصوف قال التصوف هو الاحزان الكلام بيكون صحيح لكن يقول له اخبرني عن الاحسان ويقول له الاحسان ان تعبد الله كانك تاي يقول يقول الاحسان صدق كذب ولذلك اولئك الناس يكذبون على الله ازدوجن ويلبس اهل الحديث ده صح انا ما كلامي الان في الخطمة في فقه الأهل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فالحديث مثل عمر لا فيه صحيح مسلم حديث صحيح عندما أسلم بينما نحن جلوس عندما أسلم إليه قولي أخبرني عن الإحسان حديث صحيح لكن ما عنده علاقة هناك نحن يتفضل وطالب في واحد يقول الحمد لله يقول لك الله يا أخي الحمد لله جاء بلينا ذليل لأنه كنا ذليل ما في ذليل لكن الحمد لله الدليل موجود أخبرني عن الإحسان إسل عنك يا كزاب ما فيه إحسان نبرأون إذا ما تصول عنده علاقة بعد ذلك تجي لأباطيل الفارغة التي ينشرها هؤلاء الناس وضللات ينتيكون بها حرمات الله سبحانه وتعالى أنا أحب ذلك من الجمع الجائزة لكن أنت الآن خذ في عقائد صوفية وأن لهم عقائد شركية تختلق مع الكتاب والسنة وفي ذات الوقت لهم أئمة ضلال يلبسون على الأحوام بشبهات بعض الآيات التي نحرفون معانيها أو بعض الأحديث وأنا الآن أقب مع مع مستهل المؤتدات الصوفية في كفرهم وشركهم في دعاء غير الله عز وجل فيما يسمى لا يتتوصل لا يتتوصل وابتغوا إليه وسيلة هيا قرآنية في حاجة لا يتتوصل ولكن ضل المتصوفة في التوسل كما ضلل المشركون الاوائف بالتوصل فصرفوا حق الله لغير الله اي الالهتهم فيما تمثلوا اولياء صالحين وهو اللات افرايتم اللات والعزى الا لله انتيل الخالص والذين اتخذوا من دوني اولياء مانحوا فضلهم الا ليقربونا الى الله ذلفا هاي قاعد اشوفها فده الجن هذا غير الله لذيذ بعد الايات الواضحه ان الذي تدعون من دون الله عباد امثالكم فجوه فليستجيب لكم ان كنت تغرون تحدد بناد غير الله ورايل صائم ديما افرك اله الله قال لك ما بيستجيبوا حي ما فيهم حي وبعدين ده واضح في الايات وبعدين الله عنده وجه قال لك ده شرك واضح هل انت ذلك ام تعلم بذلك المرئي ايوه بتنادي صائم ديما ايوه مو كافي ايوه بتنادي اي واحد من دون الله من المخلوقات انت مشرك بالله ده جل سؤال التقدم الى المتصوفه ام لا الدليل قوله تعالى في الايه الخامسه من سوره الاحقاف ومن اضل ممن يذه من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا به يهتدون ايت دعاء الكافرين لكن يقول لك اني مع الكفار وبجوز ندعو غير الله للايه كذا وكذا وللحديث كذا وكذا وكذا وهذه شبهات انا ماذا بي كاسه الله دور جاي ان شاء الله اذا مد الله فلا يال نناقشها كتعليس بالعقل الباطن ان دعاء الله حق وان هذه الشبهات التي يتمجع بها اولى تمثل باطلا نناقشها بحول الله القدير نقاشا علميا على او كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم اقول قول هذا واستغفر الله له فاستغفر بكل دم